وجعلت له ما لممدوتا و بني نشودا ومهدت له تمهدا ثم ما يطعمع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 ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبِقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاخَةٌ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ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 يَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلْيَكُنِ الَّذِينَ فِي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 كُنْكُمْ فِي سَقَر قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن تذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا بل يريد كل منهم ان يؤتى صحف منشرا كلا بل لا يخافون الاخر كلا إنه تذكر فمن شاء شاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة